Walaupun kita menghiasi langit dan dunia dengan perisai, dan kita menjadikannya rumah bagi orang-orang fasik, dan kita memberikan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 بذات الصدور ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض زلولا فمشوا في مناكبها فمشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور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 فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ هَجُومُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ